هل غابر الشعراء من متردمي ام هل عرفت الدار بعد توهمي يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعمي صباحا دار عبلة واسلمي فوقفت فيها ناقتي وكأنها سدن لأقضي حاجة المتلومي وتحل عبلة بالجواء واهلنا بالحزن فالصمان فالمتفلمي حييت من طلل تقادم عهده اقوى واقفر بعد ام الهيثمي حلت بارض الزائرين فأصبحت عشرا علي طلابك ابنة مخرمي علقتها عربا وأقتل قومها زعما لعمر أبيك ليس بمزعمي ولقد نزلت فلا تظمي غيره مني بمنزلة المحب المكرمي كيف المزار؟ وقد تربع أهلها بعنيزتين وأهلنا بالغيلم إن كنت أزمعت الفراقة فإنما زمت ركابكم بليل مظلم ما راعني إلا حمولة أهلها وسط الديار تسف حب الخمخمي فيها اثنتان واربعون حلوبة سودا كخافية الغراب الاسحم اذ تستبيك بذي غروب واضح عذب مقبله لذيذ المطعم وكأن فارة تاجر بقسيمه سبقت عوارضها اليك من الفم او روضة انفا تضمن نبتها غيث قليل الدم ليس بمعلمي جادت عليه كل بكر حرة فتركن كل قرارة كالدرهم صحا وتسكابا فكل عشية يجري عليها الماء ولم يتفرمي، وخل الذباب بها، فليس ببارح غردا كفعل الشارب المترنمي، هزجا يحق ذراعه بذراعه قد حل مكب. على الزناد الاجذمي تمسي وتصبح فوق ظهر حشية وابيت فوق شرات ادهم الجميل وحشيتي سرج على عبل الشوانه نهب مراكله نبيل المخذني هل تبلغني دارها شدنيه لعنت بمحروم الشراب مصرمي خطارة غِبَّ السرى زيافة تطس الإكام بوخذ خف ميثمي وَكَأَنَّمَا تطس الإكام عشية بقريب بين المنثمين مُصَلَّمِ تأوي له قلص النعام كما أوت حذق يمانية لأعجم طنطمي يتبعن قلة رأسه وكأنه حج على نعش لهن مخيمي صعل يعود بذي العشيرة بيضه كالعبد ذي الفرو الطويل الأصلمي شربت بماء الدحر ضيني فأصبحت زوراء تنفر عن حياض الديلمي وكأنما تنأى بجانب دفها الوحشي من هزج العشي مؤوم هر جنيب كلما عطفت له غضب تقاها باليدين وبالفم بركت على جنب الرداع كأنما بركت على قصب أجش مهضمي وكأن ربا أو كحيلا معقبا حش الوقود به جوانب قمقمي ينباع من ذفر غضوب جشرة زيافة مثل الفنيق المقدمي ان في دون القناع فانني طب باخذ الفارس المستلئم اثني علي بما علمت فانني سمح مخالقتي اذا لم اظلمي واذا ظلمت فان ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم ولقد شربت من المدامة بعدما ركد الهواجر بالمشوف المعلم بزجاجة صفراء ذات أشرة قرنت بأزهر في الشمال مقدمي فإذا شربت فإنني مستهلك مالي وعرضي وافر لم يكلمي وإذا صخوته فما اقصر عن ندى وكما علمت شمائلي وتكرمي وحليل غانية تركت مجدلا تمكو فريصته كشدق الاعلم سبقت يداي له بعاجل طعنة ورشاش نافذة كلون العندمي هل سألت الخيل يا ابنة مالك ان كنت جاهلة بما لم تعلمي اذ لا ازال على رحالة سابح نهد تعاوره الكمات مكلمي طورا يجرد للطعان وتارة ياوي الى حصد القسي عرمرني يخبرك من شهد الوقيعة انني اغشى الوغى واعف عند المغنمي ومدجج كره الكماة نزاله لا ممعن هربا ولا مستسلمي زادت له كفي بعاجل طعنة بمثقف صدق الكعود مقومي فشككت بالرمح الاصم ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرم، فتركته جزر السباعي ينشنه يقدم حسن بنانه والمعصمي ومشك سابغة هتكت فروجها بالسيف عن حامل حقيقة معلمي. ربض يداه بالقداح إذا شتى هتاك غايات التجار ملومي لما رآني قد نزلت أريده أبدى نواجده لغير تبسمي. عهد به مد النهار كأنما خضب البنان ورأسه بالعظمي. فطعنته بالرمح ثم علوته بمهند صاف الحديدة مخدمي بطل كأن ثيابه في سرجة يحذى نعال السبت ليس بتوامي يا شاث ما قنص لمن حلت له حرمت علي وليتها لم تحرمي فبعثت جاريتي فقلت لها اذهبي فتجسسي اخبارها لي واعلمي قالت رايت من الاعادي غرة والشاه ممكنه لمن هو مرتمي وكانما التفتت بجيد جدايه رشا من الغزلان حر ارفمي نبئت عمرا غير شاكر نعمتي والكفر مخبثة لنفس المنعم ولقد حفظت وفاة عمي بالضحى اذ تقلص الشفتان عن وضح الفم في حومة الحرب التي لا تشتكي غمراتها الابطال غير تغمهمي اذ يتقون بي الاسنة لم اخم عنها ولكني تضايق مقدمي لما رأيت القوم اقبل جمعهم يتذامرون كررت غير مذممي يدعون عن والرماح كأنها اشطان بئر في لبان الادهمي ما زلت أرميهم بفغرة نحره ولبانه حتى تسربل بالدم فازور من وقع القنا بلبانه وشكى إلي بعبرة وتحمحمي لو كان يدري ما المحاورة اشتكى ونكان لو علم الكلام مكلمي ولقد شفى نفسي واذهب سقمها قيل الفوارس ويك عن ترى اخدمي والخيل تقتحم الخبار عوادسا من بين شيظمه واخر شيظمي ذنون ركابي حيث شئت مشايعي لبي واحفزه بامر مبرم ولقد خشيت بان اموت ولم تدر للحرب دائرة على ابني ضنضمي الشاتمي عرضي ولم اشتمهما والناذرين اذا لم القهما دمي ان يفعلا فلقد تركت اباهما جذر الشباعي وكل نسر قشعمي